قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أَلَيْ يُبَعَثُ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات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 والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفته فأولئك هم المفلحون